بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أما بعد طبعا في الحلقة الماضية توقفنا عند الفئة الصادقة من أهل الكتاب التي هجرت وانتهكت حقوقها في المدينة هذا الظاهر طبعا نحن نتجنب ما أمكن قراءة التفاسير لأنها تقزم الآيات القرآنية تجعلها خاصة جدا في فلان فلان هذه نتيجة أيضا تشويش على القرآن الكريم غير مقصود من المفسرين وإنما المقصود الذي قصد هذا التشويش هم الواضعون الأوائل أهل الكتاب, الكتاب الذين جالسوا المسلمين وملأوا عقولهم بثقافة حاصرة القرآن الكريم على أي حال هذه الآية استثنائيا فقط التي ذكرنا في الحلقة الماضية وهي قوله عز وجل ثم أنتم هؤلاء يخاطب اليهود في المدينة أو بني إسرائيل، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. هذا حدث يسجل. البعض قد يقول المراد به في الماضي، لكن الظاهر القرآن لا يدل على هذا. وستأتي أحداث كثيرة تدل على أن المراد أن أن هناك أحداث كثيرة وقعت لم تسجلها لم تسجلها كتب المغازي. وسجلها القرآن الكريم يقول الله عز وجل في صورة القصص هذا استثنائيا نحن لازلنا مع صورة البقرة ولكن استثنائيا حتى أبين هذه فقط ليس في كل مرة سنر سنرجع للتفسير هذا يحتاج في حلقات أخرى أن نجمع الشبيه إلى شبيهه كما قلنا ولكن هذه يقول الله عز وجل ولولا أن تصيبهم هذا في العهد المكي في صورة القصص آية 47 وما بعدها هذه سنفسر بها ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وهو يخاطب اليهود بأنهم قتلوا الصالحين منهم وأخرجوهم من ديارهم يقول عن الفئة المضطهدة هذه ربما أقول ربما ونعوذ بالله ان نقول في كتاب الله ما ليس منه ولكن نحن نتدبر ونقدم هذه الاحتمالات يقول الله عز وجل ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين هذا يتحدث عن قريش الآن فلما جاءهم الحق من عندنا اللي هو قريش هذا الظاهر فيه قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى قد يكون المراد قريش وقد يكون المراد اليهود هذه تمشي الاحتمالات انت اطرح الاحتمالات ثم ستجد الترجيح في, في الأخير فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل كأن اليهود في المدينة قد عرضوا على قريش الإيمان بنبوة موسى ولكن قريش رفضت قالوا سحراني تظاهرا إذا أخذوا كفروا بالقرآن وكفروا بتعاليم أهل الكتاب الصادقين المؤمنين من أهل الكتاب مع القرآن الكريم كفروا بهما معا وقالوا لهم قريش سحراني تظاهرا طبعا كنت اتلوها في الحلقة الماضية تظاهر علينا وان اخطات في هذه قالوا السحران تظاهر وقالوا إن بكل كافرون طبعا الآية لو سياق الآيات قصة بني إسرائيل ثم أدخل مسألة قريش أو كفار قريش أدخلها في هذا السياق ثم وصل إلى أن يقول قل فأتوا بكتاب من عند الله جوابا عليهم عندما يقول سحراني تظاهر سحر محمد وسحر اليهود تظاهر على قريش قالوا إن بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهد منهما أتبعه وهذا يدل على وجود نسخ صحيحة من التوراة موجودة أدركت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما حصل التحريف في تلك الفترة بالحلف القرشي اليهودي النفاقي انصح التعبير وفيه تجار في فلوس ليشتروا به ثمنا قليلا قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهد منهما يعني من من, من السحرين على منطق قريش سحر التوراة وسحر القران هو أهد منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهد القوم الظالمين قد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون توصيل القول للجميع لكفار قريش ولليهود وصلنا لهم القول كأن كفار قريش قائمة عليهم الحجه قبل النبوة يعني الحجه المقصود بها أنهم يعرفون أن هناك نبي اسمه موسى وأن هناك نبي اسمه عيسى وأنهم كانوا يختلطون معهم وخاصة أنه قد وعد الله أن نجبي إليه ثمرات كل شيء ثمار المعرفة والأديان تجبي إلى مكة وليست فقط الثمار الفواكه والخضروات كل ثمرة كانت الى الحرم لكن الله أكد هذه النبوات السابقة وصل لهم القول يعني أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لتأكيد النبوات مصدقا لما بين يديهم الكتاب كما ذكر الله في القرآن الكريم يقول ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين اتيناهم الكتاب قبل الذين الكتاب من قبله هم به يؤمنون يعني هم يؤمنون بهذا بهذا الكتاب بالقرآن أو بالقول الموصل أو بالكتابين معا وإذا يتلى عليهم قالوا آمن به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين فالإسلام هو اسم جامع لكل أتباع الأنبياء من اليهود من النصارى من كل من مشى على طريقة الأنبياء فهو المسلم من أيام ابراهيم عليه السلام هو سماه المسلمين بل من قبل, ذلك. من قبل ذلك لأن الله هو الذي سمى المسلمين الذي يعني التسليم إذا وإذا يتلى عليهم يعني هؤلاء الذين أتنوا الكتاب وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين اولئك يؤتون أجرهم مرتين هذه الفئة المضطهدة التي تواصلت مع قريش وآمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام وغضبت قريش من توراتها كما غضبت من قرآن محمد عليه الصلاة والسلام هذه الفئة هنا كأنها ثم أنتم هؤلاء في سورة في البقر المدنية ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليه هذا الحدث في القرآن ممكن استخراجه وبصعوبة طبعا لكنه بقليل من التدبر تستطيع استخراج الأشياء المهملة ولعلها الأكثر والأغلب والأعمق والأكثر دلالة احداث كثيرة في السيرة النبوية ذكرها القرآن الكريم لم تدون طبعا الناس ينسون كثيرا لا تتوقعون بأن الناس يتذكرون يعني الآن كثير من الأحداث قبل شهرين إذا الإعلام إذا الإعلام الرسمي لدولة ما أو للدول العربية أو للعالم إذا أخفى قصة بعد شهرين ينسها الناس وأثي بقصص جديدة وما أكثر ما اخترعنا من القصص الجديدة التي صرفتنا عن التاريخ عن الهدى عن تدبر القرآن الطبيعة الإنسانية لا تظنوها صعبة النفس تتشكل بسهولة والعقل يتشكل بسهولة وينسى وهكذا على أي حال يقول الله أيضا واصل لازلنا في الفئة الثالثة نحن قلنا في الأحالقات الماضية أننا شرحنا أو تكلمنا عن فئتين فئتين من اللي هم الذين كفروا وقسم من الذين يخادعون الله والذين آمنوا قسم يخادعون الله الفئة الثالثة الفئة الثالثة كانت اهل الكتاب كل هؤلاء فصلهم القرآن الكريم وشرح عنهم أهل الكتاب لازلنا فيهم قلنا أنهم في فئة الطهيلت وبقية الفئة الأكثر في المدينة التي لها مصالح تجارية ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا المصالح يعني طبعا يبيعون العلم ويبيعون يعني ما يشتهيها قيادات الرأي أو صلاطين سلاطين زمانهم أو ربما ملوك الملوك البعيدين كالغساسنة والمناذرة ربما الروم إلى آخره يعني هنا لهم وكفار قريش وهكذا فيقول الله عز وجل هنا طبعا بعد بعد هذه القصة اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ثم يذكر أن الله آتى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف فلعنهم الله بكفرهم فقليل ما يؤمنون هنا أيضا دلالة ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين هذا يدل على أن معرفتهم اندهاشهم بهذا الحق القرآني جعلهم يخفون ما دام أنهم كفروا لابد يبدأ التحريف وفي تجارة وفي أموال وفي تحالفات وفيه هي أمور معقدة كثيراً يجب التنبه لها من القرآن الكريم هذه هي السيرة هنا السيرة القرآن فيه كما قلت فيه بركة فيه معلومات هائلة في في في في سرد الخبر وليس معلومة عسكرية أو حروب يعني حروب القبائل إذن ثم يقول الله عز وجل بعد الآية مباشرة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا يعني ظلما أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضبا على غضب وللكاثرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين طبعا هنا في نكتة تقتلون تقرون, تقرون قتل الأنبياء من قبل ومن, ومن رضي بقتل صالح من الصالحين في الماضي فكأنما فهو مشارك في قتله لأن الله يعني يريد النيات ولا يريد يعني يبحث عن القلب الله عز وجل يبحث أنت بالدرجة الأولى عن هذا القلب إذا ارتحت من معصية فكأنك شهدتها وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله طبعا بعد, بعد هذا سيأتي استعراض بعض خصائص اهل الكتاب، الذين في المدينة، وهل تأثر بهم المسلمون، وهل استطاع أهل, أهل الكتاب أن يشككوا بعض المسلمين في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وما أثر هذا التشكيك على طاعة الذين مع النبي، على طاعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره بعد الفاصل إن شاء الله نواصل هذا الموضوع. هذا الموضوع موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www <تصفيق> المالكي بسم الله طبعاً ذكرنا في النصف الأول من هذه الحلقة أنه هناك عمليات التحريف وأثر أهل الكتاب وقد حذر الله منهم كثيرا في القرآن الكريم حذر الصحابة منهم كثيرا لماذا؟ لأن لهم علوم سابقة ويستطيعون أن يتعالموا على المهاجرين والأنصار ومن معهم يستطيعون أن يتعلموا بأننا نحن أهل الكتاب الأصلي ونحن نعرف هل محمد نبي أو غير نبي ونحن أعرف به ونحن أتباع ابراهيم وابراهيم منا وموسى منا ويعني يدعون بهذا بهذا المرجعية ففلا بد أن يكون لهم اثر. لا بد أن يكون لهم أثر لكن ما مستوى هذا الأثر يحتاج إلى بحث يقول الله عز وجل إذن وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم, إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلا بعده وأنتم ظالمون يعني لماذا الآن تتفخرون بالإيمان مهون نحن نعرفكم أنتم تثنون على سلف عبدوا العجل كأنه يقول لا طبعا هم لا الذين عاصروا النبي لم يتخذوا العجل لكنهم لا زالوا يثنون على من اتخذ العجل لا زالوا سل سلف لهم من هنا جاء الدم كذلك لم يقتلوا الذين في عهد النبي لم يقتلوا أحد من الأنبياء لأن قتل الأنبياء كان قديما ولكنهم يفرحون لا زالوا يثنون على من قتل الأنبياء فكأنهم شاركوا في ذلك كما ذكرنا قبل نهاية الجزء الأول من الحلقة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لا يظن الشخص أنه يأتي بحديث يرقع هذه الآية وأن نحن أشياء لا نستطيع دفعها فيقول لا لا عليكم يعني إثم إلا ما نطقت به ألسنتكم أو ما لا لا لا الله إذا قال كلمة فهي ستبقى لا مبدلة لكلماته ولا مبدلة لحكمه إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فلذلك الله حريص يعني ما أقول حريص الله عز وجل يريد صلاح, صلاح النية الداخلية أن يلحق الإيمان أن يلحقك في سرك في هواجسك يلحق ما في ما في مانع من التساؤل التساؤل وطرح الأسئلة هذا موضوع آخر وإنما لا يجوز خبث القلوب بأن يعني يتصور الشخص في في قلبه معصية ويستمتع بها وهكذا هذه أن تبدو أو يتصور غش يتصور أنه يقتل نبيا يقتل مصلحا يتصور هذا أنه يشرب خمرا يتصور هذا, ال... هذا التصور النفسي الله يريد أن ينظف قلبك منه أن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله طبعا هذا المحاسبة ليست بالضرورة أن يكون من تمنى كمن فعل لكن لا بد في محاسبة ما في محاسبة ما علي حال بس هذا أتينا بها لبيان معنى ولما جاءهم موسى بالبيانات ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلا بعده وأنتم ظالمون لأن المخاطبين في عهد النبي يعني لم يتبرؤوا من فعل أجدادهم أو وسلفهم وجعلوهم كلهم يعني ما في بأس هذا وهذا عن كتاب موسى وهؤلاء قدوتنا أيضا كثير من المسلمين اليوم يفعلون هكذا يعني, يعني يجمعون بين هذا وهذا الكتاب لنا والنبي لنا ومن قتل لنا الظالم لنا والصالح لنا كلهم لنا هذا هذه مشكله على اتحاد واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوره خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا كلمه سمعنا وعصينا هذا عنوان يجب هذا العنوان ان نتنبه نحن المسلمون او نحن المسلمين ان نتنبه نحن المسلمون اذا اردنا فاعل مسلمين اذا كان على الاختصاص يجب ان نتنبه نحن المسلمين اا لكلمه سمعنا وعصينا هل وجدت هذه الكلمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في بعض في بعض مجتمعه في كما وصف الله عز وجل ثم وليتم ودبرين يوم حنين ثم والرسول يدعوكم ستأتي الآيات احد آيات حنين وغيرها هل اللسان الحال نحن نعم نحن نسمع مؤمنين وكذا لكن الواقع يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فقلتم إلى الأرض يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وهكذا هذه نزلت فيما لم تنزل هذه عتابا للفضاء هذه أيضا سنأتي إليها بس المقصود هنا أن هذا من آثار بني إسرائيل وهذا أيضا يأتي تفصيله لكن المقصود هنا نحن في الفئة الثالثة ندرس أثر أهل الكتاب عقائدهم طبائعهم كانوا كثيرا في المدينة قص شرق المدينة وجنوبها يعني من السنح إلى العالية إلى بين قينقاع الجنوب يعني تقريبا في ديار الأوس ومختلطون في الأسواق وفي الثقافة هذه الثقافة صعب أن يقاومها المسلمون خاصة وأنهم تشغلهم التجارة ومزارعهم وبساتنهم يعني ليسوا يعني مثل بالتعبير الدارج يعني ليسوا فاضين فقط في المسجد ويتعلمون القرآن فيأتون من وقت الآخر فقد يتأثرون بالثقافة. هذه الثقافة انتقلت ثقافة النكوص عن الأمر الإلهي. سمعنا وعصينا هذه ال... هذه سمعنا وعصينا هذه موجودة في المسلمين على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة موجودة عبر التاريخ. إذن قل بسمع ولذلك الله عز وجل يخاطبهم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم والعجلة بكفرهم العجل طبعا هذه قصة العجل بني اسرائيل أنه صنع لهم السامري عجلا جسدا له خوار وعبدوه يعني من قبل أن يرجع إليهم موسى واستضعف أخاه هارون وهذا العجل طبعا لماذا أشربوه نحن المسلمون قد يشربوا عجولا أخرى عجل الهوى عجل السلطة عجل المصالح عجل العصبية فكل ما يعني كلمة العجل ليس مقصورا أن بها بن اسرائيل ونستغرب كيف عاد العجل ونضحك عليه يعني نضحك منهم كيف يعني هم حمقى وهم كذا ونحن يوميا يمكن عندنا عجولنا وعندهم عجولهم فيجب أن ينتبه المسلم لا يغتر ويتفاخر بأنهم ما شاء الله أكثر إيمانا فعليه في حال واشربوا في قلوبهم والعجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة وعند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموتى إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين هذا أيضا عندنا عندنا نرى أن الآخرة لنا فقط نحن المسلمين أما البقيه اليهود والنصارى والبوذية والمجوس والبوذيين البوذيين الشرين كل هذه المليارات في النار على طول هذه نفس الفكرة اليهودية الكتابية وصلت إلينا مع أن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله والله عز وجل لا يظلم الناس متقال ذرة هذه قواعد كبيرة أساسية قبل أن تأتي وتحكم بأن هؤلاء هذه الأمم على طول في النار وهم لم يسمعوا ربما بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا سماعا مثل ما تسمع أنت بودة وزرادشت وكذا تسمع سماعة فكيف تكلفهم ما لا يطيقون ففكرة هالكتاب في هذا التفاخر شعب الله المختار ونحن قلنا الفرق الناجي وخير أمة بدون قيود هذه نفس النفس النفسية اليهودية وصلت إلى المسلمين من قديم ليس من اليوم من قديم وما زالت يقول, يقول الله عز وجل يقول إن كانت لكم الدار الآخرة وعند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموتى إن كنتم صادقين طيب يالله تمنى أنتم المسلمون نتحداكم تمنوا الموت ولا تجدنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو مزحزح من العذاب ان يعمر والله بصيرا بما يعملون قل من كان ثم ذكر عداوتهم مع جبريل وميكائيل يعني في الآيات هذه ولقد أنزلنا إليك آيات بينات إلى أن يقول كل معاهد عهدا نبذه فريق منهم بل لا يؤمنون هنا آية مهمة في نفس السياق ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق اليوم معهم هذا الكلام في بني إسرائيل كل هذه الآيات في التحذير من بني إسرائيل وتفصيل في عقائدهم ونفسياتهم وعقولهم وتحريفهم وتجارتهم وتحالفاتهم وكيدهم هذا ليس تحذيرا عبثيا نحن نظن أنهم فئة معزولة بسيطة فقط مضطهدة كأن تحذير الله عز وجل لا داعما هذا هذا هذا خطأ كبير نرتكبه نحن المسلمين بهذا التخفيف مما عظمه الله وتعظيم ما هونها الله إذا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتابة كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحدنا حتى يقول إلى اخر الآيات في قصة هناك انتقال هنا يسجل الله عز وجل بأن بعض الكتاب انتقلوا إلى تعلم السحر والشعوذة يريدون مجابهة الهدي النبوي بأي طريقة يعني ربما لم يسعفهم أن يلحقوا على تحريف جميع الكتب السماوية باقيات نسخ كثيرة هنا وهناك فذهبوا إلى الشياطين وملك سليمان وال... أو ما زعم تبع ما تثلو الشياطين على ملك سليمان يعني ما تفتريها الشياطين على ملك سليمان من سحر من شعوذة من أمور أخرى الله وعلم بها والسحر كان منتشر في طائفة من اليهود فلعل هؤلاء لما رأوا نور النبوة لأنه طاغي وواضح ط... وبدأ و... الناس الأنصار يدخلون في دين الله انتقلوا إلى هذه الثقافة هذه الثقافة أيضا دخلت في المسلمين تجد في مسلمين سحره من أين أتهم هذا هل هو باثر أهل الكتاب هل أهل, أهل هل أهل الكتاب اول من دشن ثقافة السحر والشعوذة بين المسلمين هذا محتمل, هذا محتمل. يحتاج إلى بحث بس لا بد أن يكون لهم دور ثم يقول الله عز وجل بعد أن ذكر يا خاطب الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا يعني يحذرهم وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم هنا بعدما ذكر الله خصائص أهل الكتاب وهذا يمكن نختم الحلقة بهذا أنه بدأ تحذير المسلمين وسيستمر أيضا في بعض خصائص أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسد من عندي أنفسهم لكن المقصود حتى هنا بدأ سنبدأ في الحلقة القادمة من تحذير المسلمين من هذه الصفات التي توفرت في هذا الكتاب شرح يعني شرح طويل عن تاريخهم ومخالفاتهم ومعصيتهم وتكبرهم ويعني عقلهم يعقلون الهدى ويكابرون هذه النفسية البشرية من أفضل ما قرأت في النفس دراسة النفسيات او أو معرفة هذه النفس الصعوبة هذا ان شاء الله في الحلقه القادمه نكمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www.almaleky.com